وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا مَطَرًا زَمَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاتٍ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن بطرا وكان أمر الله مفعولا